لَهُمْ دَخِيلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين, خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۗ الدِّينُ بَيْنَ اللَّهِ ظَنًّا وَخَوْفًا عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ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 ليتمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وتسبحوه بكره واصيلا